ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منظر ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ انَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَاعِزُون فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُوا مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ عَصَاكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِ إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفضل يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاهون ألم تر أن 11. وأنهم في كل وادي يهيمون 12. وأنهم يقولون ما لا يفعلون